قوة النبي ولا تجهلونه ولا تجهلونه بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تخطئ أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم يدركون الله أولئك, أولئك لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صغروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ, إن جاءكم بنبأ إن فتبينوا ان تصيبوا قوما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 الأمر لعلكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ولا فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحساهما علي أخرى فقاتلوا التي تبغي إلى أمر الله فقاتل التي تبغي حتى تفين إلى أمر الله فإن ساءت فأصلحوا بينهما بالعذر وأقفقوا إن الله يحب المقسقين المؤمنون إخوة فأصلحوا بين آخريكم واتقوا الله لأيكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم لا يسخر خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنربزوا بالألقاب بإذل اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم يا ولا تجدسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرزتموا واتقوا الله إن الله سوا كَرِيمٌ وَأَنْتَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَ قَتِعَ أَعْرَابُ أَمَنَّا قُلْنَا أَنْتُمْ بالإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يمتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إن من يؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وَجَاهَدُوا بِعَمَوَائِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ هُؤلَاءَ هُمُ الْفَاقِرُونَ وَالَّذِينَ عَلِمُونَ اللَّهَ بِدِينِهِمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَن أَسْلِمَهُ وَلَا تَمُنُّ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَل لَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَمْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بطير بما تعملون